فدعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوان إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وَنَعَمَّكَن كَانُوا فيها فاكهين كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ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 أتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تَبِعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقَُ السَّموافِ وَالْأَرضَى وَمَا بَيْنَهُ مَا لاعبِين مَا خَلَقناهُمَا إِلَّا بِالحَقتِ وَلاكَِّ أَكْتَرَهُم ل علَم